الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ما بك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم في المغضوب عليهم ولا الضالين سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي خسر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله تأمى أخوى سنقرعك فلا تأمى للمسرى فذكر إن نفعت سيذكر من يخشى في من أشقى الأشقى الذي يصرى النار والكبرى لا يموت فيها ولا إن هذا قدمت لكم هذه الماده من اذاعة بريد.